التسجيل السبعون استمع إلى التراكيب ثم أعدها ألف الحلال والجائز باء نفي الحرج تاء نص صريح. ثاء الأصل في الأشياء الإباحة.